في عام أربعة النمى بعد الثلاثين الزهر نعم النماء والعطاء والمجمع تجني الثمر بعم النماء العطاء والمجمعات تجني الثمر في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجين باذار في حال أربعة بعد الثلاثين الزهر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجني الثمر وجمعهنا خير رسالة تحوي الدرور أن يعبد الله على البصيرة التي أمر أن يعبد الله على البصيره التي أمر في عام أربعة النمى بعد الثلاثين الزهر نعم النماء والعطاء والمجمعات تجري الثمر نعم النماء والمجمعات تجني الثمان